مَا عَلِمَ مَنْ غَسَلَهُ دَمُ وَالتُرَابَ كَافِرُونَ الله هذه العبرات أي عينان أي عينان بقان الزمع لا تنهرقان عينين لقان الدمع لا تنهر قان المصطفى شتر بمخبوبا لقان دم في منحره مختلطان بارواحنا نعتني الى كربلا لنرى حسينا وقد اختلطت الجماع والاترب في محره دمو في ريم بحره مختلفا وله قدر تعالا فوق هام الشرطان وا وحسين رحم الله هذه العبرات لا تبكي دموعك احرص على ان تسيل الدموع على الخدود ان عينا تبكي حسينا لا تبكي يوم تبكي العيون من كان يوم عشورا يوم حزنه وكآبته كان يوم القيامة يوم فرحه وسروره إن كنت باكيا لشيء سبك الحسين فإنه زبح كما يضبح الكاب الكبش يغرض عليه الماء قبل زبحه. وابن الزهراب ضح عطش مع من مظلومه. على مثل الحسين فليبكي الباكون. وعلى مثل الحسين فلينضب النادبون. وعلى للحسين صل يا ابو الجبال واليعوج العجول واليصرخ صارخا صيق وعلى مثل الحسين تسلطوا لرف الدمع والتشق الديون والكلب من خده والكبر العينات المطيعة لما وكلوا به بجمل كثير من كربلا في خير ما ان صبرت الوقع في الطفل الفضيعة اتراه تجيع تجيع سوار بامطن تلك الفضيعة تصور حيث الحكوم على الزرى خيل الامر تلات ما قالوا من يتواموا الى جلد الشريحه ورضوا حاضرا الوريد مخضب الفقل رب for you قام خطيبا فيهم حند الله تعالى وأسمى عليه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه ثم قال إن الله تعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال ثم تصفهم للحرب فاجعلا جهير ابن القيم في الميمنة وحبيب ابن مظاهر في الميكرة وأعطى راعته أخاه العباس وثبتا هو وأهله بيته في القلب واقبل عمر بن سعد في ثلاثين ألفا وكان قد جعل على الميمن عمر ابن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمر ابن بالجوشا وعلى الخيانة عزرة ابن قويس وعلى الرجالة شبس ابن رفعي والراية بيد مولاه النار تطرموا بالخندق فصاح شمر بن بالجوشن يا حسين تعجلت النار قبل يوم القيامة فقال الحسين من المتكلم كأنه شمر بن بالجوشن قيل نعم فقال الحسين يذنى راعية المعزى أنسى أولى ذهان ميصرية ورامى مسلم بن عسجة أن يرنيه بسحم فمنعه الحسين وقال أكره أن أبدأ القوم بقتاء ثم لما نظر الحسين الى جمعهم كأنه السام رفع يديه بالدعاء وقال اللهم انت في كل كر ورجائي في كل شدة وانت في كل امر نزل بي ثقة وعدة هم من هم يضعف فيه السؤال وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمس فيه العدو أنزلته بك وشتوته إليه رغبة مني إليك أمن أم سعرت فكشفته وفرجته فأنت وليه كل نعمة ومنتها كل رغبة ثم دعا الحسين براحلة وركبها ونادى بصوت عام جلهم ايها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى اعظكم بما هو حق لكم علي وحتى اعتذر اليكم مما قدني عليكم فان صدقتم قولي وقبلتم عذري واعطيتمون النصف من انفسكم كنتم بالنسبة ذلك أسعد وإن لم تسمعوا قولي ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إن ولي الله الذي يتولى الصالحين وقال لما سمعنا النسوة كلامكم فحنا وبكاء قام وارتفع بكاؤهم فأرسل الينا اخاهم العباس وابنه علي للاكبر وقال سكتاء عن يكتر بكاءه فلما تكتنا النسوة حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه وكان إذا تكلم كأن ما عن لسان أبيه ثم قال أيها الناس اتقوا اتقو الله وكونوا من الدنيا على حذر فإن الدنيا لو بقيت لأحد أو بقي إليها أحد لكان الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضى وأرضى بالقضاء غير أن الله تعالى خلق الدنيا من سناء فجديدها ظالم ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل تلعى والدار تلعى فتزود فان خير الزاد على التقوى ثم قال ايها الناس ان الله تعالى خلق الدنيا وجعلها دار سماء وزوال متصرفة بأهلها من حال إلى حال فالمغرور من غرت والشقيه من فتنت فلا تغرنكم الدنيا فانها تقطع رجاء من ركن اليها وتخيب طمع من طمعا فيها. واراكم قد اجتمعتم على امر اشخطوا الله عز وجل فيه عليكم. وارضا بوجهه الكريم عنكم. واحلا بكم نقمته وجنبكم رحمته. فنعم الرب ربنا و الس العديد أنم اقر ثمم ر الطاء آن ثم الررسول ثمها أنك قد زحم في اللا الرية وأحنييت تريد مق نله لقد ح ولا عكم الشيطان سساكم ذكررا الله العظم في فجردكم ولمما تريدون إنا لله وإنا إليه راجعون فصمتوا فصاحى عمر بن شاعد في قومه ويحكم كلموه فإنه بن أبيه ووالله لو بقيا فيكم هكذا يوما آخر لمن قطع ولمن حفر فقال شمر بن جوع شم وقال يا حسان ما ندري ما تقال اسهمنا حتى نفهم فقال القشيم اقول لكم لا تقتلوني فانه لا يحل لكم قتلي ولن انتهى حرمي أولست أنا ابن بنت نبيكم وابنى وصيه وابني عمه وأول القوم إيمانا والمصر أول القوم إيمانا به والمصدق بما زاء به من عندي ربي حمزة اسد الله واسد رسوله عم ابي اوليس جعفر الطيار عمي اولم يبلغكم ما قاله جدي رسول الله سيدي و سيدي اخي الحسن هذا لي سيدا شبه باهل الجنه فان صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب ما علمت ان الله يمقت عليه احلى ويغرب به من خلقه وان كذبتموني تعلموا ان فيه من اذا سألتموه اخبركم فالعجابر ابن عبد الله الامصاري وابا سعيد بن الخدري وسهل ابن سعد الساعدي وزيد بن عرقم وانت ابن مالك والضراء ابن عازب يخبركم انهم سمعوا هذه المقالة من جزء رسول الله سكت دمي وانتهى وان كنتم صوم في شك فما ذا لي وان كنتم في شك من ذا لا استفطشكم ام نبيكم فوالله ما وبنت نبيهم غيري فيك ولا في غير فصمتوا كأنما على رؤيته مبتغير واصبحوا لا يكلمون فنادى يا عشدة ابن ردعي ويا حجار ابن عبدر ويا قيس ابن الاشعث ويا يزيد ابن المحارث ألم تكتبوني أن قد أينعت السمار واخبر الجناب فاقدم فإنك إنما تقدم على جند لك مزمده فقالوا كبدا لم نفعل فقال الحسين بلاء الله لقد فعله ثم قال ويحكم على ماذا تخاتلونني لقتيل منكم قتلته او لمعالم الصح نفسه او لقصات من جراح أتي بها وعقد المصحف الشريف مشرم على رأسه وقال أيقام بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله انشدكم حما هذا حما بترسول الله انا للاب هذا سيف رسول الله متقلد اما هذه شملة رسول الله انا مشقل الامر ويحكم على ماذا تقاتلوني فقال بعضهم نقاتل طاعة للامير ابيد الله بن زياءت فقال الحسين في ضمن ما قال تبا لكم ايتها الجماعة وترحى احين استسرختمونا والهين فاسرخناكم موجفين مؤذين مستعدين سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم وحتشتم علينا نارا اقتبحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم إلدان على أوليائكم لأعدائكم ويبنهم عليهم من غير عدل أشه فيكم ولا أمل كان لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا أمالوكم وخصيص حيش طمعتم فيه فهل لكم ويلا تركتمونا والسيف مشين يعني مغمات تركتمونا والسيف مشين والجأش وطعام والرأي لما استحفاد ولكن سباعي ولكن عسراتم كطيرة الدبا وتهافتتم عليها كتهافت الفراش فتحقن لكم يا عبيد الانى وشلعب الاحزاب ونبدة الكفاء ومحرف الكلم ومطبئ السمن وقتلت اولاد الانبياء واسرة الاسفاء ويحكوهم هؤلاء تعبدون وعلاك خاذلون. اجل الله ضدء فيكم قديم. وشجت عليه اصولكم. وتآزرت قلوة وتآزرت قروعكم. وثبتت عليه قلوبكم. فاصبحتم اخذت سمر شجم للنابر. واكلة للغاقب. على نعنة الله على الماكفين. الذين ينظر الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم شهيدا فأنهم والله يحررون ثم قال هلا وإن الدعين يا ابن الدعين قد ركز بين اسمتان بين الظلة والذلة وهيهاب الزلة يأضى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجدود صادت وحجور قطرت وأنوص حمية من ان نعثر طاعة الرئاب على مصارع الكرام ثم قال انا واني ازاحت بهذه الأسرة مع قلة العدد وخضلان المهاتر ثم تمثل قول الشاعر فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلد فغير مغلدين وما إن قضنا جذن ولكن منايانا ودولة آخر آخرين إمام المعور رفع الأناس كلاك لنا هناخذ آخرين فلو خلد الملوك اذا انخلدنا ولو بقي الكرام اذا انبقينا فقل للشامسين بما اسيقوا فما كريس ما يركه الفرس ثم تدور بكم دور الرحم وتخلق بكم خلق المحور فاجمعوا امركم وشرتائكم ثم لا يكن امركم عليكم همه ثم اقضوا الي ولا تنهرون اني توصلت على الله ردي وردكم ما من دافة الا هو آخذ بنعضيتها إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اقْتُلْ مَا أَقُولُ وَاسْتَقْدِمْ لِي أَدْرِي عَنْ جَدِّي قال اتعو لي عمر ابن سعد وكان يخرف لقاءه فقال يا عمر ابن سعد انت تدعم انك تقتمني ويوليك الدعي ابن الدعي ملك الرأي وجرجان هيهات هيهات انك لا تتهنى بعد بدنيا ولا بآخر وكأني برأسه على قصبه يدار به في ازاقة الكوافة ستراماه الفضيان بالحجارة فاستشاطى عمر بن سعد غضباء واخذ سعنا من جرابه ووضعه في شبري قوسه ثم قال لاصحابه ماذا تمتظرون بالرجل الحسين بسام وقال اشهدوني اني اول من رضى الحسين بسام واقبلت السهام والنبال من اصحابه نحو الحسين واصحابه واهل بيته كأنها رشق المطار ارفع صوتك هبوض مع امامك صاحب الزمان واحد انا اجركم قبالت السهام والنبال كانها رشق المطار وصلت الى خيام النساء حتى تمشى بعضنا في ملابس النسوة فنعرنا وبكينا وارتفع صبا خض قال الحسين لأصحابه قوموا رحمكم الله الى الموت الذي لا بد منه فهاني رسول قام قد وصلت اليكم فقام اصحاب الحسين وهجموا هجمه رجاله النواحي واشتبك الجيشان ارتفع العجاء وتناثرت العيدين وتساقطت الجسد وتدحرجت الرئيس وتسجرت الدماء وارتفع الصراخ والتكبير وعلى صحيم الخيول ومنجلة الغضراء إلا أم خمسين كثير منع الضحوم ثم تقدم عبد الله ابن عمير الكلبي وكنيته ابو الوهب وكان قويلا قوي الساعدان بطلا شجاعا مجردا جمع على الاعداء تصادرون من بين يدي الى حكمه الفتاه راجئ جيتها ام وهب قد اخذت عمودا من اعمده الخيمه وجاءت تقات المع وخي تقول فداك ابي وامي قاتل دون الطيب محمد واهل بيته فاراد ان يردها الى الخيمة فمانعته واخذت جاذبه سوبه وهي تقول والله لم ادعك حتى اموت معك فقال ابن سلعان لو كان قبل قليل تلمعيني من مرقت اا في كلان جه سي معي يا ابن العام لا تلومني يا العام لا تلومني صر بها الحسين بن علي وقال عودي رحمك الله فان النساء ليس عليه النقسان فعادة تتفكي في جموعه ثم كان الاثنان والثلاثة يتقدمون من أكعاب الشجين سيقاتلون ولا نور ثم تقدم الجادران وهما يبكيان فقال الحسن ما يبكيكما ما يبكيكما الميلعرج ان تكونا بعد الساعه قريري العا لا ما لأنفت لا نبكي ولكن نبكي على فجزان ما خيرا فتاتلا حتى قتلا فلما نظر الحسين الى كثرة من قتل من اصحابه قبض بيده الشريم على شيدته المقدسة وارخى عيناه بالجنور وقال اشتد واشتدوا غضبه على المسارة اذ جعلوه ثالث ثلاثة. غضبه على المجوس اذ عدد الشمس والقمر من دونه. واشتدوا غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. فوالله لا اجيبهم الى Hey em my من قتل من الهاجمين ولده علي الأكبر وعلي ثم تقدم آل أبي طالب حملوا حملة رجل واحد والحسين يصبرهم صبرا يا بني عمومتي لا لقيتم هوانا بعد هذا تسجرة ابتماعة ما هي الا سريعة واذا ليس من اهل بيت الحسان رجل واحد عاهم على الغريب عاهم على الوحيد صاح بصوت يفكت الاكبر من الناس يا من هي يغيثنا الناس يمصرنا في جبل الزهراء استدعاء انفسنا في محمل لان نموت في سبيلك ورضيها ورضي ثم فاح الحسنايا بن يا زينب يا رقيه يا ام كلثوم يا سكينه يا رباه بنات علي وصاطم خلمونا للوداع فلقدنا منكم من الاستجاع بنات علي وصاطم عليكمنا بنغس المقامع ووضع العزر كلنا ابا عبد الله نلبس المقامع ونضع العزر ونحن في المخيم قال نعم اعلمنا اني لا محولك وان القوم لا يمهلونكم حيث لبسنا المقنع او تضام العذر تسدل يمينهم على الكل مهلك وحسر اي زين الضوا يا اخي زينب تعالي معي يا ابن العزة لنا واذكري كيف ان اهل الارض يا واهل السماء لا يبقون اخي زينب الله الله الاطفال والايتام يعني يريد ان يقول الحسين اخيف البنات انا الان ما عن اولادي واطفالي وهم جوعا واطفال الله الله اقنميد واسقيه تخ تخيال يا زيلك قصيك و وصا يا تسمعي ان منسيه هذا العرض ولاكن مشرعي تصبري صبر من خيم شران المشرعي كل حي سينحيه عن الاحياء حي واجمعي ثمن اليتامى بعد تقبيه والهم اجلئ اخذ طعميرنا من جاع ثم اروي من ومن واعلمي ان يفيشه كل دم ليس من بينهم كالامس بين الحاجبين جميعا واحد سيلان واحد سيلان اصحى شوف الاستعداد الزينبي وبروح والروح لا شفتك يا دخل على للموت خذني يا يا بعده اللي على ترجع للموت يا قبل يا عشي جروح ويا اماك على زي مات ادهلها تخليها ونشدها ده قرنا وقد ذلت نحروسا آحة الليات يحيح, يحيح. في امان الله لما استوى الحسين على بخرج لا حك منه التصاصة رأى من بنات عقيل اسمها فاطمة لها من العمر خمس سنوات جالس في كسر الخيمة تبكي وقد افقر وجهها وارسعشت فرائفها قالت لي يا ما تخاكي ما عصادكي قالت عما عطش وقد وعدني امامتي بالماء. والى الان لم اتروا اليه. قال ابو كان امامها قتلوا في الحملة الاولى. قال ابني ابني انا نما بيني حين واخبرهم من بما اتي قالت عما عما التضي والتعب لا امر يطول علي عما خذني معك اليه خنا تحادت دموعي ما على شيء بس وقال بني بني اذا انا تو كمعي الذي يعيدك الى المسيا في صبح صوت واحد واحسنا هذه اصاب ساعه مرت على قلب الوديعة الزينه فالفرا شد على الاعداء كالليس الى غضب قلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة اطار الرؤوس اسقط الايدي زوج السيسد النصاف ولكن مخرج الموت والخباب المجيئ كلما تقدم إليه فارس مع جواب سيسيه وهو شد على القال وهو يقال أنا ابن علي الصهر من آل هاشم كفاني بهذا مذخرا حين أذخرا وجدي رسول الله أكرم من مشاه ونحن فراج الله في الخلق يجهران آجركم الله وكلما تقدم اليه فارس او راجل اطار رأسه وقدموا نصفه سطرة القتلى والجنات صاح عمر بن ليحكم يا حمقاء فتدرون من تقاتلون هذا ابن الانزع البطير هذا ابن قتال العرق ليحكم اخدموا عليه حجمك رجل واحد واترقوا عليه اربع فرق سرقه بالسلوط وسرقه بالسهام وسرقه بالنضال وسرقه بالحجارة سمنا على الجيش على الوحيب. لقلوبنا لقلوبنا وارواحنا نمضي الى شربلاء نشاخد حسينا وقب وحيط به من كل جامل. ما على الجيش على الغريب. ما على ناصر. اقبلت اليه السهام والنظار والحجارة من كل جانب. نبتت السهام في ضحره وخاسرته ومنكبه ورجله حتى اصبح بدمعه يحكي القنقر. كثرت جراحاته الضربة فوق الضربة. والضعمة فوق الضربة. واحتلناه. شفروا افكوا الدماء من بدنه الطاهر. وبينناه وكذلك. اذ اتاه لا تخجروا فصيح وحسينه. سالت جماع الحسين على عينه. وعلى خده. وعلى شيبته. رفع الحسين وسوبه. ليمسح الدن عنوانه. واح. ثلاثين. وقرد على سترك. واح حسين واح حسين واح حسين. واح حسين حس... صار الحسين يترنح على محر جوادي. تصوروا حسين وهو يرى المحلى وخلجات والدماء تتفجر من صدري ودمي وجرحتي وجراحي بقوة قهري ولا ركبته. وامان الجواب باليجال ليه. تلقى الحفين الارض بيده. جمع له الوفاة من وهو يمت رجيا ويقتب اخرى. ويأخذ من دمش الطاحن. وخطبته لحواته. وراه الله. وانا مخبب بديني. يا حسين يا و... حسين يا حسين يا حسين على ستك وصحة حسين يا حسين يا حسين مرق من الغويل. يخبرون نسوان عن السبطة البوضى جديد. وجم الاودات منها خابب النحر يسير. معدهم خابب الجسم يسير. معدهم من صغرة النحر كما تنبعه عيد. وحسين خرجت ونستمعت بين جواب تحتم السبب اتاها بالذي يغوي القواب. ما درس ان اخاه عافرا في مسلمات ودروا الاودات منه خابدا للمنشدود. وحسينه. وحسينه. ملوغت بلوث الزائل رددت من داخل الخيمات آل القادل محرقاته بسياد الحزم من فقد الحسين وحسينه. خرجت كل من الدهشة تقري وشرقون تصور سراج كل من هداك في تخوي وتفاوت الجبل تخوي ولكن تسمى تهاوت ورجوع وحقيقا تساعد كسب الشمس امسى بدون نجاة الى ا وتسابقنا يتسابقنا الى دار بين الشمر ودين الحسام حديث 14 شمر رقام شرعا غابدا من على صبر الحسام وأكس إرامنا على أجهر. ودار it's all سامحوا سامحوا سامحوا بدمعي في قتيل محرمي قد سوتها بالمحاربه اتين لول خاتين المصطفى وابن عمشه صا طفي عليون عليون واجرى يا بالدمع مزاياي وقد غدا يا يا يا يرا قوموا الصراا وينظرون الذئب البكاء والماتم طواع غايا يا, يا يا من العزم قاطع يا يا, يا وتلك لم تدا يا حزم داي يوسعوا توضحوا ورسهم رجوع عياله, رده عياله العطش يوم يا يوم يا نصاح حزين للتوجيع كومن goma et meter sir ber qobaya qabli huma ya وسعني هاكلي و و وداع مني صفحت ساعه صفحت ساعه بعد ساعة وتا يعيق دمي بابا بره مقدس يا لسه يا لسه لسه كل النساوين ودعي يا ربي الجفن باله يودعنى يودعنى يا ودعنا يا ودعنا وغدي ويجرح حزاي الدم يا والله الافرا قدسيل يا زينة يا بيزينة ريض ريض يا اخو يا حسين لي يا يا عرضي عرضي وصي من السجن علي علي ما بال ما بال لكل واحد بشي شفيه من حره شفيه احد في من الفتره الي من السماء من سماء فكرت الصدره يا الحره نادى الفشمه تجر حسرايا ونادى اللي بنادي يا زهره تيجي لها تيجي لها حسب قالوا امرايا وفاطمه يا رعر الصدر الصدر يا ارخص الله صدر الصدر يا يا يا الصخر اللي ل يا يا طلع ساي يا ابلاك just that غطى راسي وقد حذر وعن عباه متاي كيف اغطي راسي وقد اكبرك على وجهي كيف اغطي راسي وقد ذا من النحل على صدرك وطرت حسيناء ويا مظلومات. ايوا الاخوة اعلموا انكم تزورون عظيما يسمعوا الكلام ويرنوا السلام. امامنا الحج حاضر يزور معكم. بل نحن الان نزور بزيارتي يا أميني ألقى عبابتك ورجاء وفاح يا جاد يا جاد لئن نصرك المخدور ولم اكن لمن حارفك محارفا ولميان نصبا لك العداوة مناسبا فذهب جبسك صباحا وبسا معاك ولا ابكيا لعلاك الزموع الزمار <تصفيق> لن تحبس جموعك أيها الأخوة هذه هي حقيقة الزيارات إذا خشع القلب وجرات جموع العام فدونك دون آياك دونك دون آياك الزهراء خاطره صاحب الجمال خاطير يا شيعه الحسين من جوا حسين هالزمان موعدا السلام على قريب السلام على شعيد الشهداء السلام على قتيل الأجعاء السلام على الزرك بشرف الله السلام على مذلكة وملائكة السماء السلام على من هرية الأذكى السلام على يعسوب الدين السلام على منازل البراهيم السلام على الأئمة السعداء السلام على الجيود مبرجات السلام على الشفاء النابلات السلام على النفوس المصلمات السلام على العرواح المختلسات اتا على النسوه